ولمما بلغ أشده آتيناه حكمه وعلمه وكذلك نجز المحسنين وراودته التي هو في بيته عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاد الله إنه ربي أحسن مثواي قال معاد الله إنه ربي أحسن مثواي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 ولא إلّا لم يفعل ما أمره ليُسجَنَّ ولا يكون من الصاغرين قال ربي السجن أحب إليّ مما يدعونني إليه. قال ربي السجن أحب إليّ مما يدعونني إليه. وإلا تصرف عني نكيدهن أصب إليهن وأكم.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 قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين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 ر الناس لا يعلمون، ولما دخلوا على يوسف أوى إليه أخاه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون.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 ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن بنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين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 قالوا تَالَهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِ إلَى اللَّهِ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 الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إنه من يتقوى ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين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 اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا واأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم لا لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إن لك لفيض لالك القديم فلما اجا البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون